بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امننا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم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 ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبيكم بما كنتم تعملون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 لا يَقُولُنَّ إِنَّا كنا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَا يَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَعْلَمُ الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِي اتبعوا سبيلنا، اتبعوا سبيلنا وارجح خطاياكم وما هو بحاملين من خطاياهم من شيء، إنهم لكاذبون ولا يحبذ الناس ثالهم، وأثقال ما أثقالهم، ولا يسألون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 فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذبوا من من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدي الله الخلق ثم يعيد على الله يسير قل سير في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء ويلعن بعضكم بعضاً ومؤاكم النار ومؤاكم النار وما لكم من ناصرين؟ فأمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووَهَبْنَا فَأَوْيَ عَقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ ما سبق قو بها من أحد من العالمين؟ أإنكم تأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المُنكَّف، فما كان جواب إِنَّ أَهْلَهَا كَالُوا ظَالِمِينَ قَالَ إِنَّ فِيهَا نُوْطَانَ قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجْيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا مَرَاتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَلَمْ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 فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادوا وثمود وقد تبين لكم مما ساكنهم وزين لهم الشياط وعملهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وق وقار ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذتهم الصيحة ومنهم فَصَبْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ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 114. والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر 115. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تسمعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن 118. إلا الذين ظلموا منهم فقولوا آمنا بالذي أُنزِل إلينا وَأُنزِل إلَيْكُمْ وَإِلَى هُنا وَإِلَى هُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَكَذَلِكَ زَلَلَ إلَيْكَ الْكِتَابُ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْهَا من كتابه ولا تخطو بيمينك إذا لرتاب المبطلون بل هوايات بينت في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحدوا بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لو 116. يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا جنو سما لجاءهم العذاب Al-Fatihah. ولا... Yeah أجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعمة أجل العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكرون وكأي وَقَسَمَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لِيَكُونَا لَنُمَا فَإِنَّمَا يُنفَكُونَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ لا يَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَمَا لَهُ الدِّينِ فَلَمَّا نَجَّهُمْ إلَى الْبَرِّ ذَهُمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا عَاتَينَهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَّمَنَا مَنْ أَمِنَ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لم انا وان الله لما المحسنين